صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوم عليهم ولا الضالين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا بِتُمْ قَانُونَا عِلْمَ لَنَا قَانُونَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَانَ اللَّهُ يَا رَبِّ سَبِيلَ الْأَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْنَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فِيهَا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أم آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا أشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن يلزل علينا مائلة من السماء قال اتقوا الله إن تطمع ان قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال غيث بن عمر يا الله ربنا سل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراسقين قال الله إنك دونكم فإن فإني أعذبه عذابا فإني إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق إن قد علمته تعلم ما في نفسي ولا ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أَنِعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَن تَوَفَّيْتَ لِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصالقين صدقهم له جنات خالدين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم هو على كل شيء قدير